ل أ ج ا ر ي ه م قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا اخر كي أ ت ف ا خ ر و ظننت أ ن ا أ ن ي بذلك ح س ت غنى فوجدت أ ن ي خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمال

「君たちは」

خلي ا ل ب قلبك س م ة تنور خلي ل ا ف ر ح ة تضوي دربك ما في شي في الدنيا ي س و ى تزعل روحك اضحك مثل طفل ب أ و ل عمره مثل بنيا تقطف زهره مثل ام تبوس ولد راجع من بره امحك لدنياك امحك لدنياك امحك لدنياك امحك لدنياك

BOOM、mm.